mm نبتلو عليك من دين هو وان ترجلن Well, wow. وَلِتَأْلَمَ أَلَمَ first Y e بَخَمْ فِي مَدِينَةِ مَنْصِخَائِ فِي Joy and فَسَقَالَهُمَا ثُمَّةَ عَلَّا إِلَى الْعِلِبِ فَقَالَ رَبِّ فلما جاءه وقف عليه القف قال إحذاه ما